إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به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 فمن يجير الكافرين من عذاب أَلِيمٍ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين